بسم الله الرحمن الرحيم إنها دمشق هل تدري ما هي دمشق؟ إن دمشق في آخر الزمان هي قاعدة المؤمنين هي مجمع الجيش الذي يقاتل في سبيل الله ويجاهد ويبدل روحه ودمه ويفارق اهله وماله لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله إنها قاعدة جيش المؤمنين في آخر الزمان الذي لا يرضى بالشرك ولا يرضى إلا بالتوحيد لا يرضى إلا أن يدعى الله تعالى وحده لا شريك له إنك إذا ذكرت دمشق ذكرت ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى أخبر عن دمشق والغوطة وهو الله ما رآها ولا دخلها ولا رآ لها صورة ولا قابل أحد من أهلها ومع ذلك أوحى الله تعالى إليه وهو لا ينطق عن الهوى فيها قاعدة المؤمنين الجهادية عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسطاط المسلمين يوم الملحمة فسطاط يعني المكان والموقع والمدينة الذي يجتمع فيه الناس قال فسطاط المسلمين يوم الملحمة يعني يوم الحرب العظيمة التي ينتشر فيها اللحم تحت الاقدام من شدة القتال قال فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطه إلى جانب مدينة يقال لها دمشق ثم قال عليه الصلاة والسلام من خيار مدائن من خيار الشام الفستات المكان الذي يجتمع فيه الناس والغوطة هي الأرض الزراعية التي فيها ماء وزرع وبساتين وكأنه والله عليه الصلاة والسلام يرى غوطة دمشق بعينه وهو يصف هذا الوصف أزمي حديد لا لن أحيي قاتلوني إن قاتلوني فنا شيء إنك إذا ذكرت الجهاد وذكرت البطولة وأنت ترى هذه الأرواح تبدل في سبيل إعزاز دين الله وترى تلك الأيدي تقطع وترى رؤوسا فصلت عن أجساد أصحابها وترى عذار قد هتكت أعراضهن ثم مزقت أجسادهن وترى أطفالا يتاما نحروا بعد نحر آبائهم وأمها إنك ترى أن ربنا جل وعلا من حكمته سبحانه أنه يهيئ أهل الشام لإقامة الجهاد في سبيل الله ولا يزالون إلى اليوم يجتمعون تحت المساجد قتالا وجهادا في سبيل الله بعدما غيبهم ذلك الفاجر بشار التلف بعدما غيبهم عن دينهم وعن صلاتهم وعن تلاوتهم للقرآن هاهم اليوم يجتمعون المساجد يقودهم أئمة وطلاب علم يتلون عليهم سورة التوبة وسورة الأنفال ولا يزالون يقعون إلى اليوم آيات الجهاد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين كل العمائم إن رفعت مقامها شسع المجاهد جل عن أشنابها ولا أنتم أهل الرباط الحق إذ هم في رباط الزور في سردابها أين الحرائر من سطور سمائها من بقها وبعوضها وذبابها فامضوا كراما راشدين أمامكم ركب الشهادة أبشروا بثوابها أيها المسلمون إن دمشق على موعد مع رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق رواه الإمام مسلم ومختار الله تعالى دمشق لينزل فيها عيسى لقتر الدجال إلا أن أهلها في ذلك الزمان يكونونهم خير ناصر لدين الله تعالى يكونونهم أهل التوحيد أهل البسالة أهل الشجاعة أهل التضحية فيستحقون أن ينزل بين أظهرهم نبي الله تعالى عيسى عليه السلام وقال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك في حديث أطول قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو قال بدابق يعني بشمال سوريا قال فيخرج عليهم جيش من المدينة يعني من مدينة دمشق من خيار أهل الأرض يومئذ قال فإذا تصافوا يعني للقتال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 فيهزم ثلث يعني من المسلمين من شدة القتال يهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله نسأل الله أن يجعلنا منهم قال ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتحون القسطنطينية يعني ينتصرون على جيش الروم حتى يصعدون شمالا حتى يصلوا إلى القسطنطينية قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل قال فإذا جاء الشام بينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم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 في الأرض والسماء لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخوى حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء والله, والله والله والله يؤتي نصره من شاء أيها المسلمون لا يزال الله جل وعلا يؤيد الدين بأهل الشام ولله تعالى حكمة عظيمة لا أدركها أنا ولا أنت إلا أن ينبئنا الله تعالى بها قال عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الملاحم إذا وقعت الملاحم المعارك على المسلمين وقعت يمينا وشمالا وتسلط الأعداء عليهم إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي اكرم العربي فرسا واجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين يؤيد الله بهم الدين يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا للشام, للشام تلك ملائكه الرحمن باسطه اجنحتها على الشام اجنحتها على الشام اجنحتها على الشام أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي <تصفيق>